بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يصر, يصر شبثة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المات. المات مراتب النحويين نواصل القراءة في موضوع الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال انباءنا المبرد قال أخبرنا الرياشي قال رأيت في النوم كأني أسأل الأصمعية بعدما مات ما معنى قول الشاعر وكل جريدة فإلى بلاها وكل جريدة فإلى جديدي فقال لي إلى يوم جديد يأتي عليها أو إلى بلا جديد لا بد من ذلك قال الرياشي حتى في النوم وبعد الموت أيضا لم يخطئ أخبرنا محمد بن وحيا. قال أخبرنا محمد ابن الرياشي قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأصمعي قال تذاكرنا أمات وأمهات عند الرشيد فقالوا الأمهات للادميين والامات للبهائم فقلت معاذ الله ثم انشدت في أمهات الادميين وأمهات البهائم حتى قال لي الرشيد حسبك حسبك قال الرياشي وأنشدنا قوال معروف وفعاله عقار مثل أمهات الرباع. أخبرنا محمد. قال أخبرنا المبرد. قال أخبرنا الرياشي. قال ذكر أبو عطاء السندي عند الأصمعي. فطعن رجل على شعره فقال الأصمعي أخبرني أبو جندل ابن الراعي. قال لما دفن يزيد بن عمر ابن هبيرة هامش من قوائي البيلة الأموية وأحد من جمعة له ولاية العراقين قتل بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومئة انتهى الهامش قال أبو عطائم السبي ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها وجموده عشية راحت دافنون ودرجت جنوب بأيذ مأتم وخدود فإن تمسي مهجور الفناء فطالما أقام به بعد الوفود وفود وإنك لم تبعد على متعهد بلا إن من تحت التراب بعيد أفيقار لهذا لا يحسن وكان في الأصمعي لجاج وخلاف فقال الرجل والله ما ظننت عطاء يحسن هذا وإذا كان الله قد علمك من شعر كل شاعر أحسنه فما حيلتنا أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن غياث النحوي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال كنت عند الرشيد فدخل العباس ابن الأحنف فقال يا أمير المؤمنين قد علمت شعرا لم يسبقني إلى معناه أحد فقال هاتي هات فأنشد إذا ما شئت أن تبصر شيئا يعجب الناس فصور هنا فوزا وصور ثم عباسا ودع بينهما شبرا فإن زاد فلا باسا فإن لم يدنوا حت يدنو حتى ترى راسيهما راسا فكذبه وكذبها بما قاست وما قاسا قال فنظر إلي الرشيد فقلت يا أمير المؤمنين قد سبق إليه فقال هاتي فأنشدته لو أن صورة من أخوى ممثلة وصورتي لجتمعنا في الجدار مع إذا تأملتنا ألفيتنا عجبا إلفان مفترقا افترقا يوما ولاجتمعا قال فأعرض عنه الرشيد فقال والله يا أمير المؤمنين وحق رأسك ما سمعت بهذين البيتين وجعل يتنصل والرشيد ساكت فلما خشيت أن يحرمه قوت صدق والله يا أمير المؤمنين أنا عملت البيتين الساعة فأمر له بجائزة ولي بدع فيها أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال كان الأصمعي أروى الناس بالرجز سمعت مرة بحرانيا هامش البحرانين بفتح الباء وسكون الحاء من سوب إلى البحر أو إلى الجزائر أو استدامة ركوب البحار انتهى الهامش كان قطاف طاف خراسان يسأله فقال له من فلان بالري أنك تروي عشر ألف أرجوزة فقال نعم أروي 14 ألف أرجوزة فعجبت فقال لي أكثرها قصار فقلت جعلها بيتا بيتا 14 ألف بيت وأنا من الرواية الرياشي فيما كتب إلي به أبو روق الهزامي قال سمعت الرياشي يقول سمعت الأصمعي يقول أحفظ 12 ألف أرجوزة فقال له رجل منه البيت والبيتان فقال ومنها المئة والمئتان حدثنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا علي بن ذكوان عن المازني قال قلت الأصمعي إنك لا تحفظ من الرجز ما لا يحفظه أحد، فقال إنه كان همنا وسدمنا قال اللغوي والسدم هنا الحرص. حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن الحسن الأزدي، قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي، قال كنت عند إحدى شعبة من الحجاج، فروى حديثا قال فيه: فيسمعون جرش طير الجنة بالشيم المعجمة، فقلت جرس بالسين غير معجمة فالتفت يتبصرني فلما رآني قال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا والجرس الصوت أخبرنا محمد بن يحيا قال أخبرنا القاسم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثني بعض كتبة الفضل بن الربيع قال كنا عند الفضل بن الربيع حامش هو الفضل ابن الربيع ابن يونس ولي للرشيد الوزارة بعد نكبة البرامكة الى مات الرشيد واستخلف الامين فاقره في وزارته وعمل على مقاومة المأمون فلما ظفر المأمون باخيه استثر الفضل زمانا ثم عفى عنه المأمون واهمله بقية حياته وتوفي بطوس سنة ثمان ومئتين انتهى الهامش وعنده أبو عبيدة فسأله عن قول عمر بن الخطاب للمؤذن وهو أبو محذورة هامش أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوس ابن معير أحد بني جمح انتهى الهامش أما خشيك أن ينشق مريطاؤك يقصر أن يمد فقال أبو عبيدة يمد فقال علي من الأحمر هامش هو علي ابن الحسن الكوفي المعروف بالأحمر صاحب الكسائي انتهى الهامش وكان حاضرا بل يقصر فقال له أبو عبيدة وما يدريك يا مذبذب ودخل الأصمعي فسأله عن ذلك فقال مثل قول أبو عبيدة فقال الأحمر بل يقصر فقال له الفضل ابن الربيع أسكت فإنك لا تكون مع إجمع هذين خلافا قال أبو الطيب اللغوي والمريطاء الجذة الرقيقة ما بين الصرة والعانة حيث تمرط الشعر وتفضي إلى الرفغين وبعضهم يقول المريطاء جذة رقيقة من داخل هذا الموضع وهي مؤنثة ولا نعلمه عن علمائنا البصريين إلا بالمد وقد ذكر الأحمر أنها المريطة مقصورة وقال أبو عمرو الشيباني المريطاء تمد وتقصر قال وهي كلمة لا يتكلم بها إلا بالتصغير ولها نظائر في كلام العرب مثل الثرية وخمية الكأس صورتها والقصيراء من الأضلاع والسكيت من الخيل وهو الذي يجيء آخر الخيل في الرهان والكميت هامش الكمته لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل انتهى الهانش فمن مد المريطاء فناها المريطاوان وجمعها المريطاوات ومن قصرها فناها المريطيين وجمعها المريطيات وقال الفراء المريطاء جانب العانة ممدودة وبلغنا أن التوزي سئل عن المريطاء فقال المريطاوان جانب الشفة الذين يجتمع فيهم الريق ولم يسمع بذلك عن غيره وإنما اسم الموضعين اللذين ذكر الصناغان أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثني محمد ابن موسى البربري قال حدثنا حماد ابن إسحاق ابن إبراهيم الموسلي قال كنت عند أبي يوما وبين يبيه جارية تغني بشعر ابن الأحمف أنا عجب أن جيراننا أعدوا لوقت الغروب الغروب فلو كنت بالشمس لا طاقة لطال على الشمس حتى تغيب. قال وكان أبي يفضل العباس بن الأحنف على نظرائه وكذلك جدي إبراهيم فلذلك أكثر الغناء في شعره فقال يا بني عجائب الدنيا معروفة معذودة ومنها الأصمعي وهو مما لا يعرفه الناس. اجتمعنا عند جعفر ابن يحيا يوما فجرى ذكر هذين البيتين لابن الأحنف إما لإنشاد وإما لغناء. فقلت أنا كالعابث لست أشك أن أبا سعيد يعرف أصل هذا الفرع فإنه معنا مليح فنظر إلي نظر مقت ولم يجبني فقال له جعفر ألي هذا أول قبل العباس. فقال أوله عندي قيل نابغة لا مرحبا بغد ولا أهلم به إن كان تفريق الأحبة في غدي وآخر من أتابه أبو إسحاق يعقوب بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي وكان متهتكا في حداثته حتى نطب فرود الزنا ثم نسك وأناب فقال له جعفر فماذا قال فأنشد له نجمت نجومي أمس طالعها سعد ونجم اليوم ذو نحسي يا ليت ربي مد أنس لنا أبدا وكان اليوم ذا حبسي هذا جمعنا معنا وفرق ذا شتانا بين اليوم والأمس بين تراني في نعيم هوى أرجو تأخر غيبه الشمس عجل المساء له ففارقني فيه أعز علي من نفسي قال فأمر له جعفر بألف دينار وخرج الأصمعي فقال له جعفر فقال لي جعفر يا إسحاق أفي المنام ترى ما جرى أظننت أن مثل الأصمعي يكون في الدنيا ثم حدث الرشيد بذلك فوصله بألف دينار فأخذ بكلمتين ألفي دينار ولم يحكي الأصمعي ولا صاحبه عن الخليل شيئا من اللغة لأنه لم يكن فيها مثلهم ولكن الأصمعي قد حكى عنه حكايات وكان الخليل أسن منه فإما حكى الأصمعي عن الخليل حدثنا به عبد العزيز ابن سلامه قال أخبرنا محمد ابن الرياشي قال حدثنا أبي عن الأصمعي قال سمعت الخليل يقول إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجارس غيره وأخبرنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا محمد ابن يزيد قال حدثنا يا ابن محرر عن الأصمعي قال سألت الخليل بن أحمد عن اللؤلؤ في النوم وكان الخليل من أعبر من رأيت من فقال حدثني هشام ابن حسان هامش هو أبو عبد الله هشام ابن حسان الأزدي البصري من كبار الحفاظ وأحد الرواة عن الحسن البصري توفي سنة ست عن محمد بن سيرين هامش وعضو بكر محمد بن سيرين الأنصاري كان ثقة صدوقا ورعا اشتهر بكعبير رؤية توفي سنة عشر ومئة انتهى الهامش أن اللؤلؤ القرآن وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا المازني عن الأصمعي قال قال الخليل بن أحمد وضعت كتاب التصوير على دينار ودرهم وفلس فقلت دنيمير ودرهم وفرس فائعين وفعيع وفعين وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن حاتم السورجي قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي هانش هو إسماعيل ابن إسحاق البصري الفقيه المالكي كان ايمون في العربية قال المبرد هو اعلى بالتصريف مني توفي سنة اثنتين ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا الاصمعي قال حدثنا الخليل بن احمد قال ذكر عثمان الفتنه فقال من تعلق بابناها جذبته الى اقصاها ومثل ذلك ان رجلين مر بنهر فتلطخ أحدهما بشيء منه وسلم الآخر ثم جاز فعرب لهما نهر آخر فقال المتلطخ على أي شيء أبقي فنغمس فيه وقال الآخر لعل الله أي نجيه فنجاء وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نصر بن علي عن الأصمعي قال حدثنا الخيول بن أحمد قال قلت لابن فضاء لا أراك ترد شيئا من العبارة حتى لو قيل لك إن جراية مرة تطير فتعلق بها قصر أبي رجاء لعبرتها قال لو كان ذاك لكانت عندي عبارته وأخبرنا محمد قال أخبرنا أبو العيناء هامش هو محمد ابن القاسم ابن خلاد المعروف بأبو العيناء نشأ بالبصرة وسمع من أبي عبيدة والأصنعي وأبي زيد وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا وأحضرهم جوابا توفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال حدثني الأصنعي قال سمعت الخليل يقول مر بنا الفرزدق ونحن صبيان نلعب وقد انصرف من المهالبة وهو على بغلته وكان قبيح الوجه قصيرا فجعلنا ننظر إليه فوقف وقال نظر إليك بأعين محمرة نظر التموس إلى مدى القصاب فقال له بعضنا نظرنا إليك لأنك مليح كما ينظر إلى القرد لأنه مليح فضرب وجه بغلته وانصرف قال عبد العوناء الخليل قال له هذا وهو صدي ولكنه لم يحب أن يحكيه عن نفسه وحدثنا علي بن محمد الخداشي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد الوزيدي هامش هو أبو القاسم عبيد الله ابن محمد ابن يحيى الوزيدي ذكره القفطي في من روا عن ابن أخي الأصمعي توفي سنة 84 و 200 انتهى الهامش قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي قال حدثني الخليل ابن أحمد قال قلت لأعرابي أمؤمن أنت؟ فقال تبارك الله أزكي نفسي وأخبرنا محمد بن يحيى. قال أخبرنا محمد بن موسى. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. قال حدثنا الأصمعي. قال سألت الخليل عن هذا البيت اليوم أعلى ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس هانش من أبوات. نسبها القالي في الذين إلى روح المزنباع ونسبها الجاحظ في الحيوان إلى أسقف مجران وروايتها فيه منع البقاء تصرف الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورسي اليوم أعلى ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. انتهى الهانش لما خفض أمسي فقال هو مبني كحذان وقطامي لأنه لم يتمكن تمكن الأسماء وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أحمد ابن يحيى. قال حدثني جماعة عن الأصمعي عن الخليل قال رأيت أعرابيا يسأل أعرابيا عن البلسوس ما هو فقال طائر قال فكيف تجمعه قال البلنسا قال الخليل فلو ألغز رجل فقال فما البلسوس يتبع البلانسا كان لغزة حدثنا جعفر ابن محمد قال قرأت بخط مبرد حدثني المازني عن الأصنعي قال قلت للخليل ما حملك على أن جئت في العروض ببيت محدث إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقاني أنا كنت أعطيك أبواتا من الشعر القديم على هذا الوزن فقال ليتزن لي بالحجارة لأرحتك أخبرنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا أبو العيناء عن الأصمعي قال سمعت الخليل وذكى رجلا غفا تزهد فقال سمعته يقول أظن أحسب فينا أرى ولعله إن شاء الله وأخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا البربري قال حدثنا طائع عن الأصمعي قال نظر الخليل في فقه لأبي حنيفة فقيل له كيف تراه فقال أرى جدا وطريق جد ونحن في هزم وطريق هزم وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد ابن القاسم قال حدثنا الأصمعي قال سمعت الخليل يقول الدنيا الضاد المتجاورة واشباه متباينه واقارب متباعده واباعد متقاربه وانشدنا جعفر بن محمد قال انشدونا عن ابي العيناء عن الاصمعي قال انشدني الخليل لنفسه اعمل بعلمي وان قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري وكان علي بن أصمع جد بالأصمعي يتولى محو المصاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجاج وإياه عن الشاعر بقوله وإلا رسول الدار قفرا كأنه كتاب محاه الباهلي بن أصمع عنوان وأخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس مثل سيبويه وهو عمر بن قنبر وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل وكان يكنى ابا بشر وأبا الحسين ويقال أبو عثمان وأثبتها, وأثبتها أبو بشر وقال أبو حاتم هو عمر بن عثمان بن قنبر وهو من موالي بن الحارث بن كعب من أهل فارس وقبره بشيراز قصبة فارس هامش توفي سيبويه سنة إحدى وستين ومئة انتهى الهامش عنوان حماد بن سلمة وأخذ أيضا عن الخريم ابن أحمد حماد بن سلمة ابن مينارق مولى بني تنيم على أنه كان قد أخذ عن عيسى بن عمر قبله هامش توفي حماد بن سلمة سنة تسع وستين ومئة انتهى الهامش أخبرنا محمد بن وحيا قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال كان الخليل يجلس في مسجد بن الجلندا فيجيئه حماد بن زيد هامش هو حماد ابن زيد ابن ذر الأزدي روى عن أنس وابن سيرين وعاصم ابن بهدلة وغيرهما وروى عنه الثوري وغيره توفى سنة سبع وتسعين ومئة انتهى الهامش وجرير ابن حازم هامش هو جرير ابن حازم الأزدي أبو النضر البصري البصري روى عن الحسن وابن سيرين وروى عنه ابن عون توفي سنة سبعين ومئة انتهى الهامش وعباد ابن عباد هامش هو عباد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفره العتكي توفي سنة إحدى وثمانين ومئة انتهى الهامش وحماد ابن سلمة فكان حماد ابن زيد إذا أخذنا عليه بالقيام قال القوم قد ضروا بالطبل فلا يجلسون بعده عنوان النضر بن شميل وأخذ عن الخليل أيضا اللغة والنحو النضر بن شميل المازني وهو من أهل مرو وهو ثقة ثبت صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وفقه ومعرفة بأيام الناس وزعم أنه كان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو ومات بخراسان سنة ثلاث ومئتين عنوان أبو محمد اليزيدي وأبو محمد اليزيدي هامش هو أبو محمد يحيى ابن مبارك قيل له اليزيدي لأنه أدب أولاد, أولادي أولاد يزيد ابن منصور الحميري توفى سنة ثنتين ومئتين انتهى الهامش وقد أخذ قبله أيضا عن أبي عمرو العربية والقراءة وهو ثقة هامش المؤرج السدوسي وعلي ابن نصر الجهضمي أم أخذ عن الخليل أيضا المؤرج السدوسي وهو مؤرج ابن عمرو يكن أبا فيد ومات سنة خمس وتسعين ومئة وعلي ابن نصر الجهضمي إلا أن النحو انتهى إلى سيبويه عنوان قطرب وأخذ عن يونس ابن حبيب ممن اختص به دون غيره محمد بن المستنير قطرب وكان حافظا للغة كثير النوادر والغريب هامش توفي محمد بن المستنير سنة ست ومئتين انتهى الهامش عنوان محمد ابن سلام وأخذ عنه أيضاً وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد ابن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء وهو ثقة جليل روى عنه أبو حاتم والرياشي والمازني والزيادي وأكبر الناس أخبرنا الحسين ابن أبي صالح قال أخبرنا أبو خبيثة الفضل ابن الحباب الجمحي وكان ابن أختي ابي عبد الله محمد بن سلام قال كان الرياشي يختلف الى ابي عبد الله يستعير منه كتابه في الطبقات فكنت اخرج اليه منه جزءا جزءا فقيل للرياشي في ذلك فقال لو عاش يومين لسمعه منه هامش توفي ابن سلام سنة احدى وثلاثين ومئتين انتهى الهامش عنوان أبو الحسن الأخفش واخذ النحو عن سيدويه جماعة برع منهم أبو الحسن سعيد بن مسعده الأخفش المجاشعي من أهل بلخ وكان أجلع فيما أخبرنا به مشايخنا عن أبي حاتم والأجلع الذي لا تنطبق شفته وكان يقول بالعدل أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن يزيد قال أخبرنا المازني قال كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالذبل وكان غلام أبي شمر هامش أبي شمر ضبطه السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب وصاحب تادي العروس بالكسر ثم السكون وهو أحد علمة القدرية المرجئة وآراؤه مبسوطة في كتاب الفرق بين الفرق انتهى الهامش وكان ولا أبي شمر وعلى مذهبه وكان الأخفش أسن من سيبويه أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا المبرد قال كان الأخفش أسن من سيبويه ولكن لم يأخذ عن الخليل وهو الذي تكلم على كتاب سيبويه وشرحه وبيّنه وهو معظم في النحو عند البصريين والكوفيين أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال لم يكن في القوم يعني البصريين أعلى من الأخفش نبههم على عوار الكتاب وتركهم يعني كتاب سيبويه ولم يكن الأخفش ناقصا في اللغه أيضا وله فيها كتب مستحسنة وكان أخذ عن أبو مالك النميري أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن المبرد عن المازني قال قال الأخفش سألت أبا مالك عن قول بن أبي الصيد سلامك ربنا في كل فجر بريئا ما تغنثك الذنوب فقلت ما تغنثك فقال ما تعلق بك قال الرياشي حدثني الأخفش قال كان سيبويه إذا وضع شيئا من كتابه أعرضه علي وهو يرى أني أعلم به منه وكان أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه هامش توفي الأخفش سنة 25 و 200 انتهى الهامش عنوان ابن الكلبي وأما ابن الكلبي فإنه كان أعلم الناس بالنسب وكان ينقص عن هؤلاء الذين ذكرنا في اللغة والنحو وكان أقبل منهم وهو هشام ابن محمد ابن السائب ابن بشر وهو كثير الرواية على غمز فيه أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال قلت لأبي حاتم تقول غمد سيفه وأغمده قال لا يقال إلا بالألف قلت في سمي غامدا حامش غامد حي من اليمن، قال الشاعر ألا هل أتاها على مئيها بما فضحت قومها غامد انتهى الهامش من فضلك تابع بقية المادة